أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُ غَيْبَ الْقَبْرِ وَلَا أَمْرَ السَّاعَةِ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكثر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واؤاكم النار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 انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بْعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صِرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 لا ننجيه هو واهلهم الا امراته كانت من الغابرين ولما اجاءت رسلنا لوطا ناسيا بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم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 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولا اولاء اجل مسمى جاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتهن وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ملحوطه بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ عَذَابِي وَاسِعٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوا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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ما ان فحيى به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله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 اَفَبِالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين